لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ا ل س ي ن للعلوم ا يرجون ق ا ء ن الاسلاميه أو نرى اسماء ه و و ع ت ع ت الله ك الحسنى لا بشرى ي و م ئ ذ للمجرمين و ي ق و ل و ن ح ج ر ا محجورا يوم ر ي و ن ا ل ل لا م ا ئ ك ة ب ش ر ى ي و م ئ ذ ل ل م م ج ر ي ي ن و ق و ل و ن حجرا م ح ج و ر ا وقدمنا إ ل ى م ا ع م ل و ا م ن ن عمل ع ل ف ج ا ه هباء منثورا و ق د موسوعه ن ا ما إلى ل م ع ا م ل ل ف ج ع ن ا ه ب النابلسي ء أ ص ح ا ا ج ن ة يومئذ خير م ت ق ق ر وأحسن م للعلوم تشقق ا ل س م ا ء ب ا ل غ م ا م ونزل ل ا م ي ه ا ل م ل ك ي و م للرحمن ذ الحق و ك ا يوما ن ع ل ى ا ل ك ا ف ر ي ن ع س ي ر ا ا ويوم يعض للعلوم ظ ا م ى يديه ي ق ل ليتني يا اتخذت ع ا ل ر س و ل س ب ي ل ا و ي و م تشقق ا ل س م ا ء ب ا ل غ م ا ء ونزل ا ل م ل ا ئ ك ة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ ف ل اتخذ ن ا خليلا يا ل ي و ليتني لم ت أ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد بعد عن جاءني جاءني عن إذ إذ وكان الشيطان ل ل إ ن س ا ن خذولا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا و ي ل ليتني ل م أتخذ ل ا ن ا خ ل س ي ل ا ل ع ن ا ل و ك ا ن ا ل ش ي ط ا ن ل ل إ ن س ا م ي ه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 صبرنا عليها و س و ف ي ع ل م و يرون ن حين ا ل ع ذ ا ب من أ ض ل س ب ي ل ا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت من إ ل ه ه ه و أرأيت م ن ا ت خ ذ إ ل ه ه ه و ا ع ل ي ي ه و ك ل ا أ م تحسب أن ي ه موسوعه م إ ل النابلسي ك ا أ ع م هم أضل ب للعلوم ا الاسلاميه اسماء الله ع الحسنى ثم قبضناه إ ل ي ن ا قبضا يسيرا وهو الذي, وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا